كيف حالك كيف حالك كيف حالكم بخير الحمد لله وأنت وأنت مع السلامة إلى اللقاء أراك لاحقا أراك لاحقا إن شاء الله أراك لاحقا إن شاء الله